بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا حبيبنا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد احبابي اخواني واخواتي في الله تعالى ما اطيب اللقاء في الله تبارك وتعالى وما ارطب اللقاء حول كلام الله عز وجل وما اعذب ان نلتقي حول سوره الكهف كل يوم جمعه نجلس نقراها لكن بتامل بالعقل تدبرا بالقلب تاثرا بالنفس تغيرا. هذا ما نريده ان شاء الله تعالى طرحنا في المرة الماضية من مجمع البحرين قلنا لن يحدث تمكين الا اذا اجتمعت قيادات العمل الاسلامي وكان بينهما وضوح اعذار تناصح تخصصية وقلنا ان ورود قصة سيدنا موسى والخضر قبل التمكين وبلا فاصل وهو امر عجيب لم يتكرر كل قصه بينها والثانيه فواصل الفواصل اللي اتكلمنا عنها من قبل قلنا قلنا ان هي اعداد للمرحله اللي جايه الاستعداد قبل العمل فالاستعداد قبل قصه بعد قصه اصحاب الكهف وقبل مرحله الحوار والدخول مع المجتمع عايز علم واتلو وعايز صبر تربية وتزكيه مع مجموعه صالحه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي عايزة أقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر بين قصة الصاحبين وسيدنا موسى والخضر كلام على زينة الحياة الدنيا وفتنة الشيطان وهلاك الأمم فاستعدوا لأن فيه سنن لكن قصة سيدنا موسى والخضر ما ذلك تأويل ما لم عليه عن القرنين يعني ما فاصل إطلاق. الآن أنا بوجه حديثي للشباب والفتيات ووجه حديثي للأتباع دلوقتي لما حصلت أزمة غزة وخرجت الجموع تريد أن تضغط على الأنظمة أنها تفتح المعابر وتفتح باب التطوع للجهاد وأنها تنهي الحصار وتقف أمام الصلف والقصف والظلم والطغيان الأمريكي الصهيوني طيب انتم عندكم دور ايضا مع الجماعات والمذاهب اللي انتم تنتموا اليها يعني مع الانظمه نار حارقه ومع قيادات العمل الاسلامي المتفرقه يعني قولوا لهم لماذا لا تلتقون اضغطوا على قياداتكم ان تلتقوا ان يلتقوا مع بعضهم البعض قولوا نحن لا نقبل هذا الشتات انا لا اريد ابدا في اي قريه يكون ناس عايشين مع بعض ده منتمي لقياده في بلده ده منتمي لقياده في بلد تانية يتخنقوا مع بعض على حين لو واحد فيهم وقع بيته اتحرق ابنه اصيب بحادث مين اللي هينقذه القياده اللي فوق البعيده خالص ولا الناس لبعضها اللي جنب بعضها واي جماعه راشده لابد ان تسعى الى السلام الاجتماعي مع اي انسان مسلم او غير مسلم احنا عايشين على ارض واحده على بلد واحده باستنشها هو واحد بالعكس احنا كمان ارايب والقرابة لها حق حتى لو كان الانسان كافر والجيره لها حقوق ولو كان جارك غير مسلم لهذا لا احب ابدا واكره من اعماق قلبي ان اجد بين الجيران والاقارب والاشقاء وابناء القرية الواحدة او مدرسة واحدة فصل واحد جامعة واحدة كلية واحدة شركة واحدة وناس واخده خط يمين واخده خط شمال وبيتعانوا ببعض وايه وكل واحد عايز يلاقي واحد رحنة يجري يخطفه منه طب انت عندك ناس كتير غير متدين اصلا يعني كنت بشوف الناس في امريكا لما واحد يسلم الاف اسلام وما حد سال فيهم لكن لما واحد يسلم وتيجي تاخده جماعه يفهموه الاسلام على طريقتهم الجماعه الثانيه اعدلها وعايزين ياخدوه باي شكل طب ما في عندك الاف روح اشتغل عندك ناس غير مسلمين بين لهم وخليلو يسلمهم عندك مسلمين مضيعين الدنيا ثمانيه مليون مسلم في امريكا اللي بيروح المساجد اتنين مليون يعني عندك ستة مليون اشتغل عليهم نسبة المتدينين في العالم الإسلامي نعم بتزيد لكن نسبة هي الغالبة وتدين عند الكثير مشوه لأن تدين روح يصلي ويصوم ويزكي ويحج وخلص الحدوتة ليس تدين هذا الذي يقول ألسنا على الحق أليسه على الباطل فلما نعطي الدنيا في ديننا من أول لحظة بيستفسيرنا عمر بن الخطاب ليس تدين أقدم أنتقاد كما كان بانه إسرائيل مع سيدنا موسى عندما تخطي هذه الحياة الدنيا ويستحقروا تهديد الفرعون اللي كانوا يتقربوا إليه يقول أإن لنا لا أجر إن كنا نحن الغالبين قال نعم إنكم إذن لمن المقربين أنا أدعو من كل قلبي الحلقة الماضية كانت لقيادات العمل الإسلامي هذه الحلقة للشباب وفتيات العمل الإسلامي أرجوكم بالله لا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون ومن اكبر الافساد للاسلام والمسلمين والامه الاسلاميه هذا الشقاق بين الجماعات والتيارات والمذاهب الاسلاميه هذه اكبر بلوى هي دي اللي بيلعب فيها اعداءنا بنا كل ملعب ويتحركوا بينا في كل اتجاه ويتخذوا عملاء ويتخذوا ناس ضد بعض ووسعوا الفجوة اللي بيننا واحنا مغفلين اول ما حسر الانتصار في غسوة بدر ماذا فعلت يهود بني قينقاع عملوا ايه مش بس اكتفوا إن هم عروا عورة امرأة مسلمة ده بدأت اليهود ينشدون اشعارا تذكر بايام بعاث الحروب اللي كانت بين الاوس والخزرج والقتلى والصقر حتى تنادت الأوس يا للأوس والخزرج يا للخزرج وبالسيوف الناس دولي اللي كانوا مع بعض من في معركة اسمها بدر الكبرى بعدها بأيام وقفين هيتخنقوا ويقتلوا بعضهم بعضا نعم لان في حد غازه هذا النصر فيريد ان يفتت بين ابناء الامة الاسلامية واحد الا انا نفسي كل واحد ممكن يبقى بالضبط زي الصحابة ده يمكن كتير من الرواة لم تذكر اسمه وأنا لا أذكر اسمه الآن جري على الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أدرك الأوسى والخسر الآن صار وقفينه قدام بعض مسكين الشيوف ويدخوله تقتل في بعض عادوا إلى جاهليتهم فورا انتقل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وغضب وقف بين الصفين قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين اظهركم دعوها فإنها منتنه دم عفنا ومنتنا هذه الجاهلية أنا عايزكم تحبوا بعض في الله مش في الجماعة بحيث لو لقيت واحد أكثر قربة إلى الله زلفة إلى الله بيصلي الفجر في الجامعة أحفظ لكتاب الله أكثر تطبيقا لكتاب الله وهدي رسول الله تحبوا في الله أكثر من حبك لأخيك في نفس الجماعة ليه لان بصراحة شديدة خليني اقولها وما تزعلوش مني اذا احببت الشخص فقط لانه في الجماعة هذا فيه سنة شرك انا بكفرش حد بس ده يعني سنة سنة شرك كده موجودة الحديث لكم حديثين اثنين وفي الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم حديث عن ابي هريرة ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان في قلبه منها أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله إلا لله الحديث الثاني أيضا في البخاري والمسلم عن أنس لا يجد أحدكم طعم الإيمان لا يجد يعني مش هيحصل أبدا تذوق حلاوة الإيمان مش هنلاقيها لا يجد أحدكم طعم الإيمان حتى يحب المرأة لا يحبه إلا لله يبقى يوم ما تشوف أخوك في الله في أي جماعة في أي مذهب في أي هيئة في أي بلد على طول تلتقي به تحبوا في الله سبحانه وتعالى تبقى انتخابات وترشح واحد من جماعة أخرى والجماعة بتقولك لازم تنتخب الشخص اللي من الجماعة بتاعتك كلهم لا أنا سأنتخب الأكفأ لأن فوق راسي لا تقدم بينادي الله رسوله فوق راسي حديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من ول على المسلمين رجلا وهو يجد من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين اللي عندك يرضي الله من المذهب بتاعك أو الجماعة أو ربعك أو عيلتك أو أو أو إلى آخرة بس اللي من الجماعة الثانيين أكفأ أرضى لله يعني الاثنين يرضون الله أنا عايز نفهم اللغة العربية لأن دي من علوم الوسائل الكبرى لفهم القرآن والسنة الحديث بيقول إيه من ولّى على المسلمين رجل وهو يجد من هو أرضى لله أرضى يعني الاثنين يرضون الله لكن واحد أكثر إرضاء لله أكفأ لهذه المهمة من الآخر الاثنين كف بس إذا أكفأ اخترت الأقل كفاه لأنه من جماعتك من عيلتك من مذهبك من بلدك من حتتك من ربعك هيخدمك كل ذا سن الرسول بيقول ايه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين خيانة والله تعالى يقول في صورة الانفال ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم ان كنتم تعلمون ويقول سبحانه ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل سورة النساء يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالحق ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ده الإيمان يا جماعة ده الإسلام نحن بنعمل حاجات متخيلة يعني آآ آآ لا تؤثر في عمق لمن أقول لا مجمع البحرين يقتضي قيادات تلتقي إذا لم تلتقي القيادات تضغط ها القواعد الشعبية قواعد الشبابية رجال ونساء شباب وفتيات يقولوا لا نحن لا نرضى عنكم كما تحاولون مع الأنظمة الأنظمة عندها امن وعندها جيش وعندها وعندها, وعندها ومع ذلك بتعترض عليهم لماذا لا تعترضوا بقوة وأنا أقول هذا لأن والله أزمة غزة أزمة الأقصى ازمه العراق ازمات الامه الان تجعلني اقول باعلى صوت ان المسؤولين الاول عن هذه الازمه ليس فقط الامراء والحكام والملوك وهم سيسالون قطعا امام الله على مقدار صلاحياتهم ثم خذلانهم اخوانهم في ارض الله تبارك وتعالى لكن لا يسال الاول العلماء وقاده الجماعات والطيرات واتباعهم انه دول عندهم رؤية وعندهم بصيرة ودرس وعارفين الحق اكثر من غيرهم انما ان اللي في الجماعة مقراش الجماعة التانية اذا جي الشيخ من هنا ما محدش احضر له من الجماعة التانية اذا في برنامج لشيخ من جماعة اللي بقى ما نسمعش نقفل يا جماعة كفاية كل كما قال الامام ابن تيمية في رسالته التي ارجم كل واحد اقراها اقرأوا رسالة الامام ابن تيمية رفع الملام عن الائمة الاعلام يقول عن الأئمة في المذاهب وكل من رسول الله مختلف رشفا من البحر أو غرفا من الديم كل واخذ من سنة الرسول من القرآن ومن السنة والاختلاف ده كان موجود في عهد الصحابة بين أبو بكر وعمر نفسه ومن آياتي اختلاف ألسنتكم وألوانكم لكن لا نختلف في الثوابت في الأصول في الجذور وأشبه هذا دائما من شجرة لها جذع واحد جذر وجذع واحد يعني جذر في الارض قوي جدا وجذع ساق لكن لها فروع كتير يمين وشمال وفوق وتحت هي دي الشجرة احنا لازم نشتغل بمنهجية الشجرة اقول والح في الرجاء على كل شباب وفتيات الامة اضغطوا على قياداتكم لاحداث وحدة بين طيارات العمل الاسلامي ولا تقبلوا ابدا زيفا وشتائم ودروس تحت الأرض لتسب وتسيء إلى الجماعات الأخرى فيها غيبة ونميمة واتهام تونا تناصح وتشاور وتعاون وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان إذا قلتم من الذي يحجب التمكين فهو أنتم يا من لم تأخذوا بمنهجية مجمع البحرين بين القيادات الاسلامية والقيادات الشبابية او الانشطة الشبابية الاسلامية في امتنا الاسلامية جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولولا و... ان دخلت ويرا سورة الزلزلة